تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر أنا بالإسلام أبني وحداتي لم تقل إلا عليه أمتي أنا بالإسلام أبني وحداتي لم تقل إلا عليه أمتي إناه المعراج نحو عزتي إنه حسني لدرء الفتاني تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر أرفض الظلّى وأجداح العدى رابط الجشي قاويا أيدا أرفض الظلّى وأجداح العدى رابط الجشي قاويا أيدا في سبيل الله لا أخشر دا أتى حتى كل باغ أرعاني تكبير الله اكبر تكبير الله أكبر انا لكي كل أرض وسماء إخوة في الله جند أو فيا أهلا كل أرض وسماء إخوة بالله الله جند أو فيا يوما أنشنا على الدين بناء لم توفرقنا صوف الزمان تكبير الله اكبر تكبير الله أكبر نحن أحفاد احفاد الصناديد الكرام نحن أهل للمهمات الجساب نحن أحفاد الصناديد الكرام نحن أهل للمهمات الجساب في طريق المجد نمضي للأمام لم نحد عن ضرب ما أو نهوه تكبير الله أكبر تكبير الله اكبر يا إلهي كم جاء بالدعاء مطلوب الاوثاء وتخريج الذنبا يا الهي كم جاء بالدعاء مطلوب الاوثاء وتخريج الذنبا ضاقات الدنيا وما ضاق يا إلهي يا عظم المنان تكبير الله أكبر تكبير الله أكبر هو ذ الفجر و فيه الأمان هو ذ عذرا الليالي مقبل هو ذ الفجر و فيه الأمان هو ذ عذرا الليالي مقبل ديننا الهادي هو مستقبل والغد نعود رغم المحني الله أكبر تكبير الله أكبر